ينطق باسم الحجر وما فيش نبي زيه الشمس ويا الأمر اتخلق من ضيور آه يا أمنة لما تولد جبر النزل سما الله واحد أحد صلى عليه في سما في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور Salam Allah, Rabb al Haram wal Bid. Anna tibti mushnet man. Ashman fi ahl Bid, fi al Mustablat. في الحلم لما بكيت طب طب على كتفي بطوضى لما صحيت بدموعه في كفي والكل جرحي داوة وربنا الشافي وما فيش ضمين لرضا لو قلبي مش صار شفاعة فتح وبإذن من الرحمة والعالي لما انظره كان الرسول فرحا في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بالدور وعليك سلام الله رب الحرم Als men in een